بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فأدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونؤسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها لشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى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 ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها رابية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية بها شرور مرفوعة واقواب موضعة ونمارق مصفوَة وزراب يومبتها أَفَلَا يَعْبُدُونَ إِلَى الْبَلِكِ إِفْأَخْرِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كيف رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُقِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقر لله لست عليهم بمصيقر لله ما أنت ولا وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إما يسري هل في ذلك قسم لذي حجر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 فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لفي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا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 ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدناك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيبا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة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 والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشها والسماي وما بنها والأرض وما طحها والأرض وَمَا طحها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوىها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها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 وما يغني عنهم ماله اذا تردا ان علينا للهدى وان لنا لاخره ولولا فانذرتكم نارا انت لظا لا يصناها الا نشا الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقل الذي يتيما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعله إلا بتغاء وجه ربه لعله ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم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 إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى ومر أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إلا لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة لا نسمع بالنصية نصية كاذبة خاطئة فاليدعو ناديا سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إن إنزل له في ليلة القدر وما أدرى كما ليلة القدر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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالبوريات قدحا فالمغيرات صبحا فاذر نبينقعا فسقل به جمعا ان نَادِم سَاد لِرَبِّهِ لَكِنُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَادِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف ما كون بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي